أن تحدثنا على ماذا على قاعدة هل رواية هل رواية الحفار عن الراوي تعتبر تعديلا وتوثيقا له قلنا الراجح لا تعتبر تعديلا ولا توثيقا له ذكرنا أن هناك من قال إن رواية الحفار على أربعة على أقسام أربعة ما هي ما هو القسم الأول الذي ذكرنا ماذا بالقول القسم الثاني بالحكم وقفنا على القسم الثالث ذكرنا قسمين ذكرنا القسم الأول بالقول وبالحكم وبالحكم طبعا أشر إلى أقدمهما إلى أقدمهما وإلى أفضلهما من يقدم وهذا سيأتي إن شاء الله زيادة الكلام على هذه المسألة القسم الثالث وهو إما بالعمل به إما بالعمل به هذا هو يحصر به التعديل العمل به يحصر به التعديل العمل بخبر الراوي هذا معنى العمل بخبر الراوي هل يحصر به التعديل أم لا يحصر به التعديل كما قلنا قول الراوي فلان كذا وفلان كذا وأيضا القسم الثاني الآن قسم الثالث هذا القول له أش العمل به أي بخبر الراوي هذا اختلف فيه المحدثون لا أقوال وأرجحها قولا القول الأول قال بأنه يحصل التعديل بالعمل بخبر الراوي وهل على الإطلاق لا بقيد بشرط ما هو هذا الشرط أن يعلم أن لا مستند للعمل غير روايته غير روايته أما إذا لم يعلم ذلك منه هل يكون تعديلا أم لا يكون تعديلا قالوا الصحيح أنه لا يكون تعديلا ونفسيما إذا كان فيما العمل به في مسائل من مسائل الاحتياط فقالوا لا يعتبر تعديلا هذا القول إيش؟ الأول القول الثاني أن عمل الراوي برواية المروي ليس بتعديل لا يعتبر تعديلاً. طبعا هذا العمل إيش؟ هذا القول إيش؟ القول الثاني فإذن قلنا طرق أربعة الطريق الأول ما هو؟ بالقول ثم بالحكم ثم بالعمل, بالعمل به. به، معنى به؟ بخبر الراوي ثم بالرواية عنه، هذه أربعة هذه أربعة يعني على جهة الإجمال لو سئلتم يعني على هذه الطرق ماذا تقولون الطريق الأول ما هو؟ بالقول الثاني بالحكم والثالث بالعمل برواية الراوي والرابع بالعمل برواية الراوي والرابع بالرواية عنه مثلا نقف مع الأول ما هو القول الأول؟ هو بالقول معنى القول أن يكون صريحا أن يكون القول صريحا معنى أن يكون صريحا أن يكون من المعدين أن يكون من المعدلي قول صريح في هذا الرسم إما أن يقول لنا فلان عدل فلان ثقة فلان لا بأس به فلان صدوق فلان ثبت فلان ثقة ثقة واضح هذا؟ أو غير من الفاغ التعديل ومعلوم أنهم قالوا أن يبين السبب فيه أما إذا قال فلان ضبط عدل ثقة ثقة ثمت. ها ومع ذلك لم يذكر السبب لم يذكر السبب هذا يعتبر تعديلا صريحا أم يعتبر تعديلاً وتوسيقاً مبهماً؟ قالوا هذا يعتبر تعديلاً وتوسيقاً مبهماً. مبهماً. إذ لا بد من التفسير، ولهذا يقولون المفسر أولى، أما المبهم لا يلتفت إليه. ولأن نريد أن ندخل في تفاصيل مسألة المبهد فيأتي مثلا يأتي ويثني على الراوي إذا أثنى على الراوي كيف يثني على الراوي بأن يذكر محاسن علمه طبعا هو يحكم بماذا ويشهد بماذا بما علم وما شهد إلا بما علمنا يذكر بعض محاسنه يذكر بعض حاسني ولسيا ما قال العلماء يذكر في مسائل العدالة أن الرجل يقوم بأداء الواجبات ويجتنب جميع المحرمات. إذا إذا أقل شيء أقل شيء. وآي الرجل يتجنب مسائل التي تخرم في المروع. كما كما قال والعدل من يجتنب الكبائر. ويتقي في الغالب الصغائر والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. قال بعضهم لو عكسه وجعل العجوز صدرا والصدر عجوزا لكان أفضل يعني معنى ما في العجوز يجعل في الصدر والعدل من يجتنب الكبائر قال لو قال والعدل من يجتنب الصغائر ويتقي في الغالب الكبائر وطبعا هذا يعني قال فيه بعضهم فإذا لا نريد أن نتكلم عن الع عن العبد وعن مراتب التعديل ولكن لا بأس أن نشير إشارات أولا التعديل بالقول ركزوا معي جيد التعديل بالقول أن يكون صريحا وأن يكون مبينا وأن لا يكون مبهما هذه نقطة التعديل بالقول التعديل بالقول ينبغي أن يكون صريحا وأن يكون مبينا لا مبهما يعني مبينا السبب وأن يثني على الراوي بماذا؟ بما يعلمه عليه من محاسن عمله وعلمه ودينه وورائه فيقول مثلا يجتنب ويمتثل واضح؟ ينتثل الأوامر ويستنب النواهي وأعظم يترك ماذا؟ ما يخرم المروعة أو يخرم المروعة واضح؟ طيب هذه فيما يتعلق بالقول الصريح ولكن هناك مراتب التعديل وهذا معلوم في كتب المصطلح مراتب التعديل وفي الحقيقة فيها خلاف بين المحدثين ولكن في الحق غالب ما يكون واحد يزيد مرتباً من المراتب وآخر يقدمها وآخر يؤخرها على كل مراتب التعديل بالقول رجح كثير من العلماء أنها أربعة مراتب التعديل بالقول رجح كثير من العلماء أنها أربعة وبعضهم ذكر أكثر من عشرة ولكن قالوا كلها ترجع إلى أربعة المراتب الطائف. المرتبة الأولى ما هي العليا المرتبة التي تكون عالية كيف هذه المرتبة العالية. المرتبة العالية تكون بالدرجة الأولى وهي تكرار اللفذي. ركزوا معي. تكرار اللفذة. هذا المصدر يكون بفتح التاء على الراجح وليس تكرار تكرار. هذا ضعيف. تكرار اللفذ. يعني أن يقول مثلا صفل الشخص هذا الثقى. وتكرر ثقة تقول ثقة ثقة ثقة ثقة والتكرار هذا يسمى بالتوكيد ها توكيد هذا النوع يولد لفظي هذا توكيد لفظي وما من التوكيد والله وما من التوكيد والله يجي مكرارة كقولك درج درج إنما أن يكون توكيد لفظي في الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية أو أن يكون في الفعل وإما أن يكون في الحرف وإما أن يكون في الاسم كما هنا ثقة ثقة جملة إسمية ثقة ثقة أو نقول ثقة ثقة على أنه اسم ثقة ثقة إذن ماذا وقع هنا؟ هنا وقع تكرار اللفظ فكونك تؤكد دليل على أن الرجل في القمة ولهذا يسمى العلماء المرتبة مرتبة العليا وليس بالضروري أن تكرر لفظ ثقة فقط كرر حتى عدل عدل عدل فلان عدل عدل فإذا كررها إنما كررها من ماذا؟ من باب أنها في القمة قرب العلماء إذا كررها من باب من باب الغضب إذا كررها من باب الغضب أنت سألته فلان ما رأيك فيه قلت له ثقة فلان فلان ما رأيكم قال ثقة ثقة قال حتى ورلكم من باب الغضب فهي مرتبة عليا فهي مرتبة عليا يعني أن يكرر اللفظ أن يكرر اللفظ طيب أن يكرر اللفظ بنفسي بنفسي ثقة ثقة عدل عدل لكن ركزوا معي في هذه المسألة إذا جمع كرر اللفظة ولكن ثقة عد ماشي بنفس اللفظ ثقة عد هل هي مرتبة علية أيضا الجواب نعم إما أن يكون بنفس اللفظي وإما أن يكون باختلاف اللفظ وكلاهما يؤدي يلدأش نفس المرتبة فثقة ثقة عدل عدل ثقة عدل شيء واحد ها؟ ثقة س المتقم، ثقة متقل هالكうわهم تدل على ان هذا في القمة المرتبة العليا هذا في القمة المرتبة العليا اذن اذكروا لي في المرتبة العليا ماذا ذكرنا لكم ثقة ثقة وماذا اخر ثقة ثقة, ثقة, ثقة. عدل عدل ثقة عدل ثقة وطقل ثقة ثابت وهكذا هذه مرتبة إيش؟ مرتبة المرتبة العليا المرتبة الثانية ما هي؟ أغلق الهواتف المرتبة الثانية ما هي؟ ركزوا معي جيدا وهذه المرتبة سهلة جدا ليش؟ المرتبة الأولى أن يكرر اللفظ إما بنفسه وإما بمعنى المرتبة الثانية هي نفس الألفاء ولكنها غير مكررة غير مكررة. المطلبة الثانية ذكر ذلك من غير التكرار يعني من غير تكرار الله. هذا كررنا الله ثقة ثقة عدل عدل ثقة عدل هاه ثقة متقن ث ثقة ثبت والآن ماذا نقول ثقة واحدة عدل واحدة ثبت واحدة مطق واحدة واضح فإذا هي نفس الدرجة ولكنها غير مكررة تقول ثقة وتقول عدل وتقول مطق وتقول ثبت وتقول حجة ها وتقول ماذا آخر حافظ على خلاف لأن هناك من قال قد يكون حافظ وليس بماذا وليس بثبت على كل إذن الحالة الأولى قلنا مرات الأربعة المرتبة الأولى ما هي؟ تكرار اللفظ تكرار اللفظ إما بنفسه وإما لفظ ومعناه والمكرر الثاني يؤدي نفس المعنى وإما المرتبة الثانية المرتبة الثانية ولكن كيف هي هذه المرتبة الثانية؟ المرتبة الثانية من غير تكرار من غير تكرار واضح؟ فإذن ثقة ثقة ثقة ثقة عدل عدل وماذا آخر؟ ثبت ثبت, ثبت ثقة متقل ثقة ثبت هذه كلها إيش؟ المرتبة العليا يعني طبعا الإخوة جاءوا متأخرين لا بس قلنا يعني ذكرنا القول وتكلمنا عن القول وقلنا القول لابد أن يكون صريحا التعديل بالقول أن يكون صريحا وأن يكون مبين السبب ولا يكون مبهما وأيضا لابد أن يذكر من محاسن عمله لأنه يمتثل الأوامل ويجترب النواهي وبأنه يترك ما يخرم المروءة ثم قلنا هذا المراتب التعديل هي كثيرة ولكن رجح العلماء أنها أربعة وترجعوا إلى هذه الأربعة شنو هي مراطب المرتبة الأولى هي تسمى عندنا العليا العليا المرتبة العلية مرتبة العليا هو أن نكرر اللف أن نكرر اللف نقول ثقة ثقة عدل عدل أو ثقة عدل أو ثقة ثبت أو ثقة مطقن وهكذا فإذن هذه مرتبة إيش؟ مرتبة علية المرتبة الثانية هي نفس الفاوة ولكن غير مكررة نقول فقة نقول عدل نقول ثمث نقول متقل نقول حجة نقول حافظ فهي نفسها إلا أنها غير مكررة غير مكررة يعني لم تكرر وإلا إذا كررناه فهي ترجع إلى المرتبطي العليا المرتبة الثالثة قبل أن ننتقل المرتبة الثالثة المرتبة الأولى والمرتبة الثانية ماذا نستفيد منهما ماذا نستفيد منه نستفيد من المرتبة الأولى صاحبه حديثه يكون في القمة من جهة الصحة ممكن يعني من أجل التقريب نقول المرتبة الثانية قد يكون صحيح لذاته لو كان هناك زيادة وزيادة والمرتبة الثانية يكون صحيح لذاته ولكن ليس المرتبة الأولى واضح؟ المرتبة الثالثة هذه هي تنبه لها. يقول مثلا لا بأس لا بأس به ليس به بأس على أن هناك من يفرق بين لا بأس به وليس به بأس هذا لا يهمنا الآن لأن لكل رسمه لكل رسمه ولكل استلاحه ولكل منهاجه في مسألة التصحيح ومعلوم أن قواعد التجريح وقواعد التصحيح غالب واجتهادية ماذا يعني أنه إذا قال القول شخص خلاص لا يخالف فالشاهد عندنا المرتبة الثالثة ما هي تقول لا بأس تسأل عنه تقول لا بأس أو تقول صدوق صدوق أو مأمون هذا لا بأس صدوق مأمون ما درجة حديثي. درجة حديثي أن يكون حسن أن يكون حسن لكن هناك رسم خاص واستراح خاص عند ابن معين ابن معين إذا قال لا بأس معناه ثقة ابن معين إذا قال لا بأس معناه ثقة حتى إن بعض طلبته وتلامذته سأله فقال عن راوي فقال ماذا قال لا بأس قال ألا يكون ثقة قال قد وثقته قد وثقته ولكن بما بمعنى هناك مراتب، قال العلماء إذا قال النمع في راون ثقة وقال في آخر لا بأس فهذا ثقة وهذا ثقة إلا أن الذي قال فيه ثقة في القمة والذي قال فيه لا بأس ثقة أيضا ولكنه أقل من قال فيه ثقة واضح وإذا قال فيه مأمون مأمون حديثه ماذا يقول قالوا حديثه يكون حسنا ابتداء بدون طرق بدون شواهد بدون متابعة حديثه يكون حسنا واضح لأن هذا الصدوق ولا بأس رخف الضبط فإن خف الضبط فالحسن لذاته يقول نحجر فإن خف الضبط فالحسن لذاته ونعلم العلماء قالوا خاص أيضا للحافظ من الحجر حافظ المحاجر عندما يقول في التقريب صدوق ماذا يعني؟ إذا قال فيه صدوق فقد وثقه من لا يعتبر توثيقه وطعن فيه أيضا الأئمة المعتبر طعنهم فهو ماذا يفعل؟ ركزوا جيدا يأتي إلى راوي والثقة ابن ماعين ومعروف معروف أن ابن عفوا ابن حبان ومعروف أن ابن حبان توثيقه يوثق ماذا؟ المجال فإذا قال ابن حبان فقه وآخرون ضعفوا ماذا ماذا يفعل الحافظ من الحاجر؟ يجمع بينهما ويسوغ قول ابن حبان وقول العجلي في عبارة ويقول صدوق صدوق وهذا اصطلاح للحافظ من الحاجر تلبه له فيقول فيه صدوق وكذلك إذا قال وثق وثق وهذا التعبير الغالب ما يستعمله كثير من يستعمله الذابي في الكاشف يقول فلان وثق لماذا يقول وثق يعني وثقه من لا يعتبر توثقه وهو ابن حبان أو العجل وترون هذا في كتاب الكاشف واضح؟ إذا المرتب الأولى المرتبة العليا وهو أن تأتي باللفظ المكرر إما بنفس النفظ وإما باللفظ ومعناه ها وأيضا نفس هذه المرتبة غير مكررة ثم المرتبة الثالثة ما هي؟ من قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو مأمون وما شابه ذلك فالأول والثاني حديثه ما يكون إيش صحيحا صحيحا لذاته طبعا والثالث يكون حديثه حسنا يكون حديثه حسنا وقد يترقى ربما بكثرة الطرق يصير صحيحا لغيره وقد زعم أحمد الغماري أنه قد يصير صحيحا لذاته كما قال في فتح العدي على كل هذه مراتب كم مراتب التعديل كم هي؟ ثلاثة المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة هو أنه يقول محل والصدق يسأل عن الراوي ماذا يقول؟ يقول محل والصدق محل والصدق هناك بعض العبارات يقولون فلان تسألوا ما رأيك في فلان؟ ماذا يقول لك؟ محل والصدق أو يقولون روى عنه رووا عنه فقوله روى عنه هكذا بالجمع إشارة إلى أنه أقل أحواله أن يكون حديثه حسناً لغيره أو أن يكون خفيف الضبط خفيف الضبط أو أن يقول صالح الحديث صالح الحديث وركزوا معي جيين في العلماء يفرقون بين قولهم صالح وبين صالح الحديث فإذا وجدتم راويا قال عنه إيمان الأئمة صالح، فلا تظن أنه وثقه صالح، يعني صالح في عبادته لربما هذا يتعلق بمسألة العبادة، لكن لا بد من الإضافة والمضاف من المضاف المضاف إليه، فإذا قال صالح الحديث هذا خلاص زال الإشكال، لكن إذا قال صالح، فهذا المراد به في دينه صالح في دينه فبعض العلماء يتورع كما هو غالب البخاري لم يقل كذاب إلا في مواضع معروفة ما كان يستعمل هذه العبارات إلا إذا كان الجرح الشديد فغالب ما كانوا يستعملون مثل هذه العبارات ولكن اللبيب يفهم فيقول مثلا صالح ما المرارب الصالح؟ ما المرارب الصلاح هنا؟ صلاح في دينه لكن إذا قل قال صالح الحديث خلاص واضح الأمر هناك عبارة أخرى يعني وقع فيها خلاف هذه العبارة وإن شاء الله لعلنا نخصص لها وقت خاص في مسألة مقارب الحديث مقارب الحديث أو مقارب إما بالفتح إما بالكسر مقارب الحديث أو مقارب الحديث ما درجته؟ العراقي وبعض المحدثين بعضهم يرى أن هذه صيغة لماذا؟ للتوثيق والبعض الآخر قال لا صيغة للجرح صيغة للجرح وعلى كل إن شاء الله هي ما هي صيغة للجرح يعني بالمعنى الكلمة ولكنه تكون خفيفة خفيفة الضبط يعني عبارة توحي إلى أن الراوي الذي قيلت فيه خفيف الضبط جدا مش جدا جدا ولكن حديثه قد يحسن أو يكون حسنا هناك بعض المصريحون صراحة ماذا يقول عندما يسأل يقول حسن الحديث حسن الحديث خلاص لكن هناك عبارة عندما يقول حسن الحديث هناك يستعملها علي المديني ويستعملها الإمام الشافعي ويستعملها بعض المحدثين يقول فلان حسن الحديث معناه ضعيف ما الذي ماذا يقصدون؟ وهذا غالباً تنبأ ولو جيد، يعني تجد شخص تعم فيه، بتتبع والاستقراء في ترجمته لترجمته وما قال فيه، إما تجد أنهم قال حسن الحديث. قال العلماء المراد بالحسن حسن اللغوي الحسن اللغوي الحسن اللغة وليس الحسن الاستقراء عند المحدثين. واضح كما يقولون أيضاً حسن الحديث. إذا ذكر راويان ذكر فلان وفلان ويقول هذا حسن الحديث ذكر مثلا الشيخ الشهاب ومعاذ الشهاب محمد فما رأيك في هذا يقول هذا بالنسبة لهذا حسن الحديث معنى أنهم أنهم ما كلاهما ها ضعيف كلاهما ضعيف ولكن قال حسن الحديث بالنسبة وهذا يسمى عندهم التحسين النسبي أو التوثيق النسبي، التوثيق النسبي. يعني لو سئلنا على على الشيخ أبو معاد استقلالاً ماذا يقول الروض؟ ضعيف. ركز. سئلنا أبو معاد ما رأيك فيه؟ ضعيف. أخ محمد ما رأيك فيه؟ ضعيف. هذا كيف السؤال استقلالاً؟ لكن لو سئلت عليهما مجموعة. فلان وفلان يقول فلان حسن الحديث يعني بالنسبة لهذا مقارنة مع هذا هذا حديثه حسن وهذا المعروف بالتوثيق النسبي والتحسين النسبي التوثيق النسبي والتحسين النسبي ومما يدخل في هذا بعضهم يقول لا كيف هذا بالاستثناء ولا بالمشيئة يقول لك ما رأيك فيه تقول له صدوق إن شاءه صدوق إن شاء الله هناك من ينكر هذا هذا خطأ والذي ينكر سبحان الله ما ينبغي أن يتصرع الإنسان إلى الإنكار أنه ماشي بالضرورة أنه أحاط بكل رسوم واستراحات المحدثين فهذا موجود في كتب الحديث أنهم يقولون صدوق إن شاء الله صدوق إن شاء الله وقالوا هذا يحسن حديثه إذا قار فيه صدوق إن شاء الله بل بعد حين يقول أرجو أنه لا بأس به أرجو أنه لا بأس به هالمعنى أنه تأتي وتضرب على حديثه على كل توسعنا وأنا يعجبني في بعض الأحيان أنا أتوسع في مصطلحات الحديث ولسيما في مرات التعديل وفيما يتعلق أيضا بشرح ألفاظ التجريح هي في الحقيقة ألفاظ جيدة كما كانوا يقولون وضعنا لهم التاريخ فافتضحوا يعني كذب وضع الناس على رسول الله الحديث فوضعنا لهم التاريخ فافتضحوا واحد يحدث عن فلان ما تحدث عنه ما يعني قال إذا انظر سنين سنين سن من يحدث عنه هو سن وسن وهو انظر سن من يحدث عنه هو سن وهو فتجد هذا هذا في ألف كذا وهذا في ألف كذا ما تحدث عنه أبو عثة من قبره واضح فلذلك هذه مسألة إن شاء الله لنا إليها عودة فتفضلوا بارك الله فيكم اليوم عندنا حديث المعروف في اليقين والشك تفضل قال المصنف رحمه الله مم. حدثنا آدم ابن أبي إياس طيب ركزوا معنا جيد قلنا إن شاء الله سنتبع طريقة وإيه حق طريقة هذه ستأخذ وقتا طويلا ولكن لا بأس لا نتوسع من باب أشار فأشار أقل شيء نبذ سريعا على الرواط وهذه تكسب الطالب ملكة لربما عندما يسمع الرجل مباشرة يحفظ إيش يحفظ ما قيل فيه وأقل شيء يبقى له الحكم يبقى له الحكم هذا ابن آدم أو آدم بن أبي إياس سبق لنا عدة مرات وركزوا في بعض الأحيان تجدون أنهم يقولون فيه لما يذكرون على أنه القدوة الحج العابد الزاهد الوارع الكنية ما هي كنيته فإذا عرضنا أن نضع مثلا هذا كنيته ما, ما هي أبو الحسن بنيته أبو الحسن طيب نسبته. نسبته هنا في الأحيان تجد أنهم ينسفون الشخص إلى بلدان كثيرة لماذا؟ هذا استلاح محدثي أنه يكون قد ولد في العراق وقضى في الشام خمس سنوات أو ثلاث سنوات على خلاف بين المحدثين وقضى خمس سنوات في الخراصان أو في اليمن أو في المدينة أو في مكة ماذا يقول؟ لأن الإنسان إذا قضى ثلاث سنوات أو خمس سنوات في بلدة يكون من أهلها. يكون من أهلها. فمثلاً تصور واحد ولد في خراسان ثم قضى مدة في بغداد ثم قضى مدة في عسقلان. ماذا يقول؟ ماذا يقولون فيه عند الناس؟ ماذا يقول؟ يقولون, يقولون البغدادي الخراساني. المرودي العسقلانى أو ثم العسقلانى واضح؟ فإذا هذا كذلك كما قيل عن عن هذا قيل عنهم البغدادي المرودي العسقلانى الخراساني الخراساني واضح؟ إذا لماذا لهذا الرسم المعروف عند المحدثين محدثون؟ هناك من قال على أنه إذا قضى في بلدتهم ثلاث سنوات وهناك من قال لا بد أن تكون خمس سنوات ولهذا هذا ماذا يقولون عنه؟ يقولون عنه محدث عسقلان محدث عسقلان ومن روى؟ من خرج له أحاديثه؟ من روى له؟ روى له البخاري, روى له البخاري. يعني هذا من من فرض البخاري بأحاديثه روى له البخاري ومن آخر والنسائي ومن آخر والترمذي ومن آخر ورناجع ولكن لا بد أن تقول ابن ماجه في المقدمة لا بد أن تقيد بهذا كما تقول إذا قلت مثلا عندما تذكر الشخص وتقول رواه له مسلم وهو في المقدمة لا المقدمة ليست على شرطه وقد نص على هذا المحدثون فعندما تقول رواه مسلم في المقدمة لأن المقدمة فيها أحد لا تصح فيها أحد لا تصح مثلا تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أمرنا أن نضع الناس في منازلهم هذا حديث وين حسنه السخاوي وحسنه بعضهم أو في سنن أبي داوود وغيره هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف فإذن تقول هو روىه مسلم أين في المقدمة في المقدمة إذن هذا الراوي مسلم ها لا هذه كنيته آدم ابن أبي إياس ما كنيته أبو الحسن نسبته نسبته لماذا قلنا يقال عنه ماذا يقال عنه الخراصاني المروذي ثم البغدادي أو البغدادي ثم إيش العسقلاني لماذا هذا كله للرسم معروف عند المحدثين إنهم قالوا إذا قضى ثلاث سنوات أو خمس سنوات ينسب إلى تلك البلدة وماذا يقال له وبماذا مشهور مشهور بمحدث خراسان أو محدث عسقلان من روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجفي في المقدمة ماذا قالوا عنه طبعا أقوال كثيرة أذكر لي بعض الأقوال أذكر لي بعض الأقوال التي توحي أنه ثقة خذوا مثلا أبا حاتم. أبو حاتم، ها؟ أبو حاتم؟ لا أبو حاتم آخر، أبو حاتم الرازن، يعني هناك أبو زرع وابو حاتم، وهما في الحقيقة ابن أبو حاتم كان يسألوا والده أبو حاتم ويسألوا أبو زرع، وعبارات أبو حاتم تلمس منها الرفق وتلمس منها أيش العدل والرازي كذلك لكن عنده شدة يقصب بأرصة شيء ولذلك قالوا كان قصابا والقصاب الذي يضرب القصب القصب هي الأمعاء ومنه يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندرق أقطاب, أقطاب بطنه يعني الأقصاب ها؟ فإذا ماذا قال عنه؟ قال ثقة مأمون عابد أو قل متعبد عابد من خيار عباد الله ثقة المأمون عابد من خيار عباد الله طبعا إذا توسعنا فيه هذه المرة لا يعني أننا نتوسع فيه إذا تكرر مرة أخرى فعندما نسألكم يكون الجواب ها واضحا وأن يكون مطابقه للسؤال واضح؟ طيب إذا ماذا قال ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله من قال هذا ابن أبي حاتم ذكروا الإمام أحمد مرة وركزوا وهذه شهادة من متمكن وشهادة من صاحب الصناعة هذا الإمام أحمد وما أدراكم من الإمام أحمد عندما ذكر قال كان مكينا عند شعبة لأنه كان يروي عن شعبة شعبة كان عن المجالس وكان في كل مجلس يذكر عشرين حديثا فحضر عندهم مجالس وأخذ عنه عشرات الأحاديث ما؟ أخذ عنه عشرات الأحاديث فلما سئل عنه الإمام أحمد وذكر عنده قال كان مكينا عند شعبة بل شعبة كان عنده ركزوا هذا عنده ستة أشخاص ابحثوا عنه كان عنده ستة أشخاص ممن يضبطون عنده الحديث. نعم أبو معل. كان عنده ستة أشخاص ممن يضبطون عنده الحديث. منهم من, من ابو الحسن، آدم بن أبي إس. فكان ممن يضبطون عنده الحديث. كان ممن يضبطون عنده الحديث. طيب إذا. ما ذكرناه يكفي ومن طعن فيه يعني لم يوصل إلا أن هناك مسألة إنه قال اشتغل بالعبادة هذه مسألة تشتغل بالعبادة ركزوا معي جيدا غالبا ما يكون الكذب من العباد الزهاد والصالحين ولا يتعملون الكذب إنما يجري الكذب على ألسنتهم أولا ربما يشتغلون بالعبادة حتى يقعون في الكذب كما قال الإمام نار ولا يعني أنهم يتعمدون الكذب، فاشتغلوا بالعبادة ولم يضبطوا وهذا الرجل كان سبحان الله مكينا ممن يضبط الحديث ثقة مأمون من عباد ومن خيار عباد الله ومات وقد بلغ نيفا وتسعين هم يقولون من أبناء التسعين ها من أبناء التسع بلغ نيف وتسعين والنيف أنتم تعلمون النيف من أين يبدأ ها والبيضع من واحد إلى التسع والنيف من ثلاثة لها روسين يعني من ثلاثة إلى التسع وقالوا نيف وكين اللي عكس وهذا البيت يعني مش معناه أنه ضربة لازم فقال والبيضع من واحد إلى التسع والنيف من ثلاثة لها روسين وهناك من عكساء والنيف من واحد للتسع من ثلاثة لهارس فإذن كان مات وعنده نيف وتسعون سنة يعني قل تسعة وتسعين سنة كان عنده تسع وتسعين سنة وكان قد اشتغل بالعبادة ولم يحدث كثيرا ولم يحدث كثيرا ذكر العلماء في فضائله إنه المحضرة الوفاة كان يحتضر وقد يغلط من يقول يحتضر لا يحتضر هكذا كان يحتضر معني المعلوم هناك بعض المسائل بعض الناس درجوا عليها على أنها خطأ وهو خطأ منهم هم, هم يقولون تفسير الواضحات من المفضحات هذا خطأ قل من الفاضحات ماشي من المفضحات مفضحات فاضح اسم فاعل فاضح ماشي مفضح تفسير الواضحات من الفاضحات كما يقولون أيضا يحتضر قل يحتضر قل يحتضر يعني أو يقولون مثلا المتوفي هذا خطأ متوفى ما تجدون أنهم يضعون النقط على على عريا وإلا أنا ذكرتكم برجل اللي كان شويه على جنازته فسال احد من المتوفي من المتوفي قال له الله ويسال من المتوفى وقال من المتوفي وهذا كان ذكيا قال الله يعني من توفى هو يسال الحقيقه يسال من هو المتوفى من هو المتوفى فقال من المتوفى قال له الله مما ذكره في فضائله وأنا حثكم ترجعوا إلى ترجمته فترجمته حافلة بالفوائد في الحقيقة أنه كان يحتضر وهو مسجد مغطي بالثود فقال عبارة والبعض إذا سمعها الآن ربما يكفيه من يقوده قال بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع بحبي لك الشأنه أن تحب لا أن تحب ولكن هذه درجة عالية ومع ذلك قال بحبي لك أن ترفق بي أو إلا ما رفقت بي لهذا المصير مصير اللي هو طويل كلنا ثم قال له كنت أأمنك لهذا اليوم وبعدهم لا نريد أن ندخل في مسألة العقدية أو العقيدة أمم العقدية يعني في مسألة من, من الذي يرجح الرجاء للخوف هنا يرجح الرجاء عندما يكون صحيحا قويا يرجح ماذا الخوف لكن عندما يكون هنا يرجح الرجاء أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه فليظن بي ما شاء في رواية إن ظن بي خيرا فخير وإن ظن بي شرا فشر إن كان المظنون شراً، إن هذا إن هذا إن شراً، فمعنى إن كان على خبر كان هذا قال كنت أأملك لهذا اليوم هذا المسرع العظيم بل وزاد في رواية كنت أرجوك كنت أرجوك وقال لا إله إلا الله ثم قضى ومات ويقال إنه ختم من القرآن أولاً حضر الوفاة وختم القرآن كان يقرأ القرآن حضرته الوفاة وختم القرآن وهو مسجل وقال بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع كنت أؤملك لهذا اليوم كنت أرجوك لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت ما أجمل هذه الخاتمة على كلنا حتى لا نخرج لأننا لا نبعد النجعة إنما ذكرنا نبذة سريعة على هذا الرجل لأنه يتكرر كثير من وقد سبق معنا في الحديث الثاني وسبق معنا في كتاب الإيمان ها؟ سبق عدة مرات فلذلك هلأ. اه؟ فضل ماذا أخر؟ قال حدثنا ابن, أبي حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب حتى هذا سبق لنا عدة مرات ما كنيته ابن أبي ذئب هناك من قال بأن ابن أبي ذئب مشهور بكنياته ما كنيته كنيته ابن أبي ذئب أبو الحارث وطبعا الحارث اسم من أسماء الأسد أبو الحارث طيب ما اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب هشام طبعا هشام معروف من شعبة واضح طيب عم الرواء رواء سعيد المقبري أو المقبري أو المقبري ومن قال مثلث الباء رواء سعيد المقبري وسيأتي أنه مثلث إيش مثلث الباء وروى أيضا عم الرواء رواء عن عكرمة تلميذ من عبد الله بن عباس وروى أيضا عم من؟ عن شرح به وروع خلق كثير من التابعين من التابعين هذا اسمه اش ابو الحارث محمد ده عبد الرحمن ده ده ابني ابن ذئب شكل هو ابن ابن ذئب ده هشان ده ابن شعبة طيب اذا كان هو رواع عن الكريمة ورواع عن سعيد المقبوري ورواع عن شرح به ومن رواع من روى, روى عنه؟ روى الزهاد والأئمة والعلماء والمجاهدين عبد الله بن المبارك هذا الرجل يحق أن يقال عندما تتكلم في ترجمة جبل أنه في غفيره وبس اختصر قل جبل أنه في غفيره وروى يحيى القطان معروف يحيى القطان في, في الرجال شديد في الرجال وروى عنه آمن آخر أبو نعيم وروى عنه من آخر ألقع نبي ألقع نبي راوي إيش راوي الموطأ بل أشهر روات من أشهر روات الموطأ طيب هذا من أبو الحال ماذا قال عنه الإمام أحمد قل لي شيء حاجة في التوثيق ديره قال عنه الإمام أحمد كان يشبه سعيد بن المسيب سبحان الله شهادة عظيمة هذه كان يشبه سعيد, سعيد بن المسيب فقيل لإمام أحمد أخلف مثله أو أخلف مثله هل خلف مثله قال لا قال لا فانظر ولكن كان فيها البدعة كان قدرية كان قدرية وهذا لمعروف عند المحدثين عندما يتكلمون البدعاء والكلام طويل في البدعاء وهناك بحوث وأطاريح هناك بحوث وأطاريح حول هل تقبل رواية المتدع والصحيح أنها تقبل هناك من قال إذا كان داعية لا تقبل لا صحيح حتى ولو كان داعية هم؟ وكان داعي قد رأينا تعاة روى لهم البخاري عمران محطان محطان وكذلك من القدريين قتل من دعانته لكسرة الدلع الصحيح السادوسي هذا كان القدريين بل كان من رؤوس القدر بل كان في الأزقة وفي الأسواق يدعو إلى القدر ومن حطان هذا عمران يمدح من قتل سيدنا علي رضي الله عنه مش رضي الله عنه عن عمران لا عن سيدنا علي أما عمران هذا كان من خارج خبيث ومع ذلك كان يمدح من قتل سيدنا علي تأويلا ولم يكثر العلماء إذن هذا هناك تأويل سبحان الله يعني البخاري إذا قلنا بأن لا, لا يعظم بالجاه معناه أن البخاري خرج لأناس كفار فأولئك الذين لا, لا يرون العذرة بالجل ماذا نقول له سئل الإمام أحمد من أثبت ومن أسند ومن أوثق ومن يعني ذكروا له أشياء كثيرة أو باختصار من أفضل مالك أم أبو الحارث؟ هذا قال له هل قال مالك قال هو أفضل أفضل للإمام مالك ولكن الإمام مالك كان عنده تنقية للرجال أكثر منه ما؟ يعني المقارنة ولكن الإمام مالك كان أشد تنقية للرجال منه كان أشد تنقية للرجال منه كذلك سبحان الله يعني جاءنا في هذا الحديث العباد والزهاد وهذا يقولون كان يصلي الليل أجمع كان يصلي الليل أجمع وكان يصوم يوما ويفتر يوما ويقال في آخر حياته صرد الصوم ما؟ صرد الصوم أجمل عبارة قالها من شهد فيه عبارة رائعة قال لو قيل لعبد الحارث ركزوا جيد إن القيامة ركزوا إن القيامة يوم غد غدا ستقول قيامة إن القيامة يوم غد ما كان فيه من اجتهاد يعني طبعا لما تسمع إن القيامة يوم غد ما كان فيه مزيد اجتهاد لابد أن ت أن تجتهد لابد أن تشتري لأن القيامة آخر يوم. قد ما كان فيه مزيد اجتهاد، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. انظر إلى هؤلاء، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان خشنا للعيش، وكان خشنا العيش خشوا شيوخ إن من عمار لا تدو، وهو معروف بماذا بقيلت الحق وقولت الحق. كان قوالا دخل المنصور مرة دخل عليه فلم يقوم بل غير هذا دخل على المنصور فسأله المنصور لم يهدوا أبدا ما خاف قال له يا منصور الظلم فاشل ببابك الظلم فاشل ببابك انظر يعني انظروا كيف دخل عنه وسأله ما تقول في الحسن من زيد أم ح الله شوف ما تقول في الحسن من زيد فقال إنه لا يتحر العدل إنه لا يتحر العدل قال ما تقول فيها ما تقول فيها سئل عن الحسن زيد قال إنه ليتحرر لا يتحرى العاد ما تقول فيها ثم أعاد عليه برة أخرى ما تقول فيها قال ورب هذه البنية إنك لجائر ورب هذه البنية إنك لجائر قال فسكت فسكت فقام ربيعه وأخذ بلحيته قال دعه يا ابن الأخناء دعه انظر كيف كان هؤلاء يقسم له ورب هذه البنية إنك رجائل وطبعا لأن هؤلاء ما كانوا يضربون أعلاقهم لماذا يعلمون أنهم صادقون يعني لا يتكلمون من أجل أن يقال فلان أو شيء من هذا القبيل من لا يثكى عنهم أن المهدية حجر وعندما حجر دخل المسجد النبوي فلن يبقى أحد إلا وقام له وما أكثر المنافقين والناس يركعون ويسجدون والله ويخشعون ويتضرعون بين شيوخهم وبين صلاطينهم وبين والله لو خشعوا وركعوا كما يخشعوا ويركعون بينهم كما بين يدي الله لدخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب عسير وقد رأينا من يسجد له بل رأيت حتى بعض المشايخ سجود والله سجود أما الصلاة الخلاص فماذا قال لم يبق أحد إلا وقام له فقال له أكثر علماء النفاق أنا تقوم للخليفة للسلطان فقال يقوم الناس لرب العالمين يقوم الناس لرب العالمين فكأنه أراد أن يجرئ علي السلطان فقال له دعه يا ابن اللخناء لقد قامت في جسدي كل شهر بهذه العبارة لما اسمع يقوم الناس لرب العالمين إلى آخره قصته معروفة أيضاً. هو كان من الأئمة العظام والكبار وكان يندحه الإمام مالك. وقالوا هو أفضل من الإمام مالك لا في زهده ولا في ورعه ولا في عبادته ولا في قول قوله الحق ولا ولا إنما في الرجال في الرجال يعني هو أفضل لكن الإمام مالك أشد تنقية للرجال من ابن أبي دعب واضح؟ طيب مات اختلف العلماء في متى مات قيل تسع وخمسين ومئة وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك هذا إمام من الأئمة وسيأتيكم أيضا الحديث عنه وهذه نبذة سريعة هذه نبذة معظمها كنا نحفظها عندما كنا نصعد على نستعرض على شيخنا الشيخ محمد ثيوبي كتابه قرط العين فكان كل قبل درس البخاري وقبل درس الترمذي لا بد أن تذكر راويه واحدا وما قيل فيه وتذكر ما ارتبطه ودرجته وهذه لودة مختصرة إنما من باب أشار فعشرة إلينا تاب حدثنا سعيد المقهوري طيب من هو سعيد هذا سعيد المقهوري من هو سعيد سعيد بن أبي سعيد هو كنيته ما هي ما هي كنيته ها أبو سعيد كنيته أبو سعيد سعيد بن أبي سعيد بن كيسان ها هذا مولاهم المدني مولاهم زي ثاني لا المدني المقبوري لماذا قيل له مقبوري كان يسكن بمقبرة البقيه ولذلك قيل له المقبر وقد سبق البناء عليه كان يسكن ايش بمقبره البقي ولهذا قيل له ايش قيل له المقبري أو المقبري أو المقبير وروا عن من؟ روا عن جماعة من الصحر روا عن أمنا الصديقة بنت الصديق العثيفة الرزينة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها معلمة الرجال وروى عن أمنا أم سلام وروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وروى عن أبي سعيد الخدري وروى عن سعد بن أبي وقاص وروى عن ابن عمر وروى عن جماعة من الصحار فهو من كبار التابع ومن روى عنه يكفي أنه روى ابن أبي ذئب وروى عنه مالك وروى عنه من آخر الليف الليف من هل. ليه ذنو؟ س مصر طيب وهذا إمام أيضا احتقى أنه أعلم مالك إلا أن أتباعه ضيعوا كما قال الإمام الشافعي وسبحان الله هذا كان يأتي بأحمال من الثياب والأكل لإمام مالك والأموال ويقول لو اشتغل بتعليم الناس ولا تفك في مال الدنيا كما كان يفعل ابن مبارك تقال عن ابن مبارك كان بالتعبير العصري بليني بالطبير العصر، ولكنه ما ثبت أنه أخرج الزكاة تبلغ بعضهم كيف قال لأنه ما كانش عند الأنوال لغيدور عليها الحال يأخذ مثلا قدر من المال ويعطيه للعالم الفلاني يقول إياك وأبوال الصراطين خذ إياك وأبواب صراطم خذ كم يكفيك في السنة يكفيني مثلا عشرين مليون كيعطيها كي ربعين خذ إياك وأبواب صراطم مرة واحد يعني يعطي كل عام وأخذه ولا قضاء تولى القراء تولى القضاء في زماني أما في زماننا فكما قال أحد المشايخنا لا. لا هو شعر يعني عربي ولا يقول إن القضاء مثل الطغة الدين زاد القضاء على الطغة تعطيني إن الشو الشهود مثل اليهود الديني زاد الشهود على اليهود رشيني فماذا فعل؟ أرسل له رسالة قطع ما كان يسره أرسل له رسالة قبل وعندما كان اتخذت العلم يعني دليلا على الله وتدل الناس على الله الله عز وجل هيا لك من يخدمك لكن عندما جعلته بازا تصطاد به أموال الناس فقطع الله عليك من كان يخدم فأخذ الرسالة وذهب يقال إنه حافي إنه حافي وذهب إلى السلطان وقال عفني أعفاك الله قال كيف قال لعل المبارك قال نعم فأعفه فأعفه ولذلك ما كان يطرق أحدا أن يدخل على أبواب الصالحين والناس الآن ترون أن الصالحين زهدوا في في العيب لماذا لا نقول كما قال أحد قيل له لماذا أحد علماء؟ قيل له لماذا العلماء يذهبون إلى الصالحين؟ ما زيدوا في المال بينما الصالحين زيدوا في العلم. قال لأن العلماء يعرفون قيمة المال ولذلك طلبوه، وأما الصالحين فلا يعرفون قيمة العلم، فلذلك لم يطلبوه. هذا كله جواب يعني دفعا بالصدر كما يقال. إنما إياكم وأبواب الصلاطين وكما قال آخر أيضا ليس فيه شيء إلا أن الله رمى به إلى السلطة على كل فهذا إمام ثقة جليل هذا فيه كلام خفيف كيف هو هذا الكلام نحن نذكر واحد من بن سعد تلميذ من؟ الواقي قال فيه عبارة قال ثقة لكنه اختلط ثقة لكنه اختلط تقول لي كيف يعني ثقة لكنه اختلط مش يوقفنا فقط قال ثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنوات ثقة جليل عفوا ثقة جليل هذا الغبال هكذا ثقة جليل لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين هكذا هكذا ثقة جليل لكنه إيش اختلط قبل موته بأربع سنين وهل وقف هنا طبعا عندما يكون هكذا راوي ماذا يقولون يعني يبحثون كيف يخرجون حديثه ولكن قال ثقة جليل لكنه اختلط قبل أربع سنين وما أحسبه رواشيا يعني بعد ما اختلط وما أحسبه رواشئ في مدة اختلاطه يعني لا يكون كلامه وحكمه هذا جزاف كما في زمننا إنما بالتتبع والاستقراء والدليل على ذلك وكذلك لا يوجد له شيء منكر وكذلك لا يوجد هذا كلام كلام ابن سعد كلام عجيب افهموه جيدا واكتبوه حفظوه والله كلام رائع لأن اشتمل إذا شأن أن نقول كما يقول أصحاب التعاريف والمناطق اشتمل على فصل وماذا آخر على فصول فركزوا جيد ماذا قال ماذا قال قال ثيقة كين في بعض النسخ جليل في بعض النسخ ثيقة لكنه اختلط قبل موته بأربع ماذا سنين. سنين وما أحسبه روى شيئا في مدة اختلاطه في مدة اختلاطه ثم قال أيضا وكذلك ماذا كم العبرة لا يوجد له شيء, شيء منكى لا يوجد له شيء منكر فربما البعض إذا أراد أن يطعن في روايته ماذا يفعل؟ يأخذ العبارة ثقة لكنه اختلط، لكنه اخترت وإذا كان اختلط لابد أن نبحث في حديثه على كل، وصح أنه كما قال واختلف في وفاته منه قال توفي ثلاث وعشرين ومنون قال ستة وعشرين وقالوا فيه إذن هو إيش من أبناء التسعين تابع تابع عن أبي هريرة قال, قال طبعا أبو هريرة والآن يعني هذا التحبير من الضرب بعضهم غني عن التعرف وحتى إنهم ذكروا فيه خمسين قولا خمسين قولا في اسمه حتى زعموا إنه من عرف اسمه واسم أبيه دخل دخل الجنة وهذا طبعا هذا كلام فقط لربما هذا يكون كلام حافي زنبشي بحث على اسمه والصنعاني ذكر بعض الأسماء وارجحوا أنه عبد الرحمن من صخر عبد الرحمن من صخر دوسي نعم أبو ريب وفضائله كثيرة رضي الله عنه ولعن الله من يسبه نعم تابع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العفد في صلاة ما كان في المسجد اه ركزوا معي جيد لا ركزوا معي جيد الآن تكلمنا عن ماذا تكلمنا عن سند ها تكلمنا عن السند لكن احببنا أن نتكلم على لطائف من من الاسناد هذا رجاله كم هذا الحديث رجاله كم اربعه رجاله اربعه رجال وأربعة. من هم آدم رابياس. آدم رابياس. ومن آخر؟ الحالف. الحالف من ومن آخر؟ غوري. ومن آخر؟ أبو ريا. كم إذن؟ والياذ يقولون رباعي السند. رباعي السند. من لطائف في هذا الاسناد؟ ركز وقرأ. ما في التنوع في في سياق حدث وعن حدث وعن ومن لطائف الإسناد رواته كلهم مدني إلا آدم نبي أحسن طيب على أنه دخل قيل أنه دخل المدينة ع... إذن هذا ما يتعلق لطائف الإسناد الآن نأتي الحديث ما كان في المجيد ما كان في المجيد هناك رواية ما دام في المسجد، ها؟ ما كان في المسجد في رواية ما دام في المسجد. هناك رواية أغنقش مهاني وقوله في المجد في رواية في المصلى في المصلى وفي رواية في صلاة ما كان في صلاة في رواية ما كان في مصلاة طيب ركزوا معي جديد لا يزال العبد في صلاة ما كان في صلاة أو ما كان في مصلاه أو ما كان في المسجد هل كل من يجلس في المسجد يعطى هذا الثور يعطى ثور الصلاح ثورا من يصلي من مرادنا ركز الحديث وقل هل مراد يعطى حكم الصلاة عن ثور الصلاة ماذا يعطى الجواب المراد به ثواب الصلاة وليس حكم الصلاة وليس حكم الصلاة هذا كما نقول في النية الفارقة والنية الصادقة ونقول إذا كانت نية صادقة وذهب للحج ثم مات في الطريق يبعث طبعا يوم القيامة ملبيا ويكتب له ثواب إيش ثواب الحج وهل إذا كان له أولاد يحجون عنه أم لا؟ الجواب نعم، لأن له ثواب الصلاة عفوا الصيام وليس إيش ثواب عحكم؟ آه؟ لو ثواب الحج وليس لو... الصيام؟ نعم. طيب. قال في صلاة هذه أيضا ركزوا معه في صلاة صلاة إشارة نكهة في صلاة لماذا نكهة؟ لماذا ننكرها لم يقل في الصلاة نكر نوع الصلاة التي ينتظر هل هي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء نكرها ليشمل أش جميع الصلوات ليعم أجل جميع الصلوات واضح؟ فلذلك قال الصلاة قال في الصلاة زين المصلي أو مصلاة يعني المكان الذي يوقع فيه الصلاة طبعا هنا سؤال هنا قال في صلاة وقال في المسجد وقال في مصلى واضح ثلاثة ديال الروايات يا ترى إذا كان الرجل ينتظر الصلاة في غير المسجد هل يعطى هذا الأجر أم لا بد أن تكون البقعة المسجد بعينها؟ ها؟ وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعلت الأرض مسجدا وطهور في رواية وتربطها طهور فلذلك ماذا يقول علماء الأصول يقولون هذا خرج مخرج الغالب هذا خرج مخرج الغالب وإلا فلو قام في أي بقعة ينتظر الصلاة فيكتب أنه في الصلاة أه يعني إذا كان طيب وقضية أخرى هل يشترط استمرار على النية أم لا يشترط؟ قالوا يشترط الاستمرار على النية وإلا فلا حتى ولو كان في أي بقعة ما دام هذه نيته أه ما دام هذه نيته نعم في رواية قلنا في مصلّ في مصلّ طيب يا ترى إذا كان في المسجد أو في مصلّ فجلس ولكنه لا ينتظر الصلاة هل الثوب؟ ها جلس ولكنه لا ينتظر الصلاة هل يُعطَها الثوب أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة ما كان في المسجد أو قال في مصلاة هل هذا مطلق المقيد؟ قال العلماء مقيد؟ بماذا مقيد؟ مقيد بالرجل الذي أدى الصلاة ثم جلس ينتظر صلاه. أخرى وإذا انت الرجل يجلس تكمل السلام عليكم وكي يجي يسدل التلفزيون يفتح 24 ساعة 24 ساعة لكن المسجد غير تصلي إلى برا. برة فإذا إذا كان ينتظر الصلاة جلس بهذه النية ينتظر الصلاة يعطى هذا الثوى بلكن في رواية يعطى الأجل يعطى ثواب الصلاة تامة تامة ما؟ على كله نعم وبعضهم قال لك إذا كان هذا الرجل يعني صلى ولكنه لم يتم الصلاة صلى وينتظر أخرى نركزوا معي صلى الظهر لكن كيف؟ حركات سرعة يعني كما قال أسوأ من يسرق أسوأ سارق هو، ومن يسرق في صلاته قالوا هذا لا يعتبر مصلي لا يعتبر مصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال الموسيقى صلق كأنك لم تصلي فلا يعتبر مصليا. فإذن إذا كان ينتظر الصلاة لا يعتبروا قالوا لا يعتبروا أبدا نعم تابع فقال رجل أعجمي ركز قبل أن نقول رجل أعجني اشترط الفقهاء إشغال البقعة إشغال البقعة كيف يشغل البقعة حتى يعطى هذا هذا تعابير هذه للفقهاء يقولون فلان مشغول الذنة مشغول الذنة ومن كان ذمته مشغولة لا يمكن أن تبرأ إلا بشيء لا يمكن أن تبرأ إلا بالأداء ومعلوم أن من قواعد الفقهية المعروفة التي قررناها عدة مرات كما في القواعد الفقهية التي شرحنا شوارد الأمس في شرح قواعد الخمس ماذا قلنا إنهم يقول من تقرر في ذمتي الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء وهذه قاعدة مهمة من تقرر في ذمته الواجب فلا طبر ذمته إلا بالأداء. إسمعنا هذا لأن ذمته مشغولة كذلك هذا إذا شغل البقع كيف شغل البقع جلس طيب ما يفعل الآن في الحرام هناك ناس يعني لا أسمي بعض المدن فقراء يذهبون بنا إلى الحرم بجانب المقام يعني قرب الإمام قبيل الظهر أو قبيل العصر أو قبيل الصلاة بالصراوات يضعون السجادة الموصلا في المصلّاة يضعونها في مكان كأنه مشغول أو غير مشغول إنما يأخذون الأموال على ذلك هذا طبعا هذه مصيبة هذه كارثة الناس أصحاب الأموال يحجز لهم مكان في ماذا في الصف الأول بالأموال وهناك طائفة هذا شغلهم الشاغل لا شغل لهم ولا مشغل إلا حجز الأماكن للصرف في أول الصف لأصحاب الأموال الأثرياء هذا لا يجوز طبعا هذا ما يكون من عملي السائف والصحيح قالوا لابد أن يشغل البقعة ب إما بالعبادة وإما بمدى بالمكان بالجلوس هذا ولذلك قالوا لابد من هذا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تابع ينتظر الصلاة فإذا جلس لا ينتظر الصلاة فلا ما لم يحدث هنا ما لم يحدث هذا كلام أيضا فيه فيه يعني سلفي مداد كبير ما لم يحدث ما ما مقع فيه عربهم ما لم يحدث ها لا الذي لم يحدث لا يمكن ما موقعها في الإعراب؟ هنا الصحيح أن تكون مصدرية ضرفية. مصدرية ضرفية. مستعين تكون؟ أي مدة دوامي عدم الحدث؟ مدة دوامي عدم الحدث. إنها سبيكة والحدث المراد مراد الحدث. قيل المقصود به الحدث لما سأله رجل أعجم. والأعجمي هو الذي لا يفصح وهذا الأعجمي يعني غير فصح بالعربية أو الأعجمي حقيقة وكان كان عربي الأصل ولكنه أعجمي حيث يسأل عن الحدث والحدث هذا أمر معروف يعني عندما يسأل الإنسان تفسير واضحات فتقول هل أنت أعجمي هل أنت أعجمي وقيل إنه أعجمي حقيقي وهذا سبق لكم هذا الأعجمي هو الحضرمي و. الحضرمي تقدم ذكره يعني عندما ذكرنا حديث باب لا تقبل صلاة أحدكم بغير طهور سبق هذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم لا تقبل الصلاه بغير طهور نعم تابع هذا هو الاعجامي طيب لماذا قال له لما ساله قل الحديث ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو درات في رواي في رواية قال الصوت يعني قال الصوت. قال, الصوت. قال بعض العلماء لماذا لم يذكر هناك أشياء أخرى ممكن يحصل منها الحدث النوم الطويل وأيضا اللسان من باب الأولى وأحرام وأشياء أخرى والأذى قد يكون أشد وقد يتلفظ بما هو ما من نواقض الوضوء فهنا في هذه المدة ما دم ينتظر قال لأنه بين له رآه فعلا أعجميًا رآه أعجميًا فلذلك بين له في رواية عند البخاري سفاته وطبعا هو حتى عند الجماعة بأن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة ما لم يحدث وماذا تقول في رواية اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينفتل إلى أهله ماذا؟ إلا الصلاة لا يرحمك الله لا يمنعه أن ينفتل إلى آله إلا الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هنا مسألة أخرى لا يمنعه يعني ليس هناك صارف يصرفه إلا الصلاة فإذا كان هناك صارف معنى أنه ما دمه وينتظر الصلاة فالثواب يسجل له لكن إذا كان هناك صارف ينقاطع ماذا؟ ينقاطع الثواب وحتى الملائكة لا تصلّي عليه وهذا قال مطابق لقوله تعالى قل آية والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض قال العلماء كيف يستغفرون لمن في الأرض؟ من في الأرض أجناس كيف يعني بالذات يصلون عليك أنت وعلى هذا وعلى هذا؟ هناك ويستغفرون لمن في الأرض معنى أنهم يستغفرون لمن في الأرض حتى الكافر ها؟ قال السر في ذلك أن الله عز وجل أطلعهم على أفعال بني آدم وأطلعهم على ما فيها من المعصية وعلى ما فيها من الطاعة وعلى ما فيها من الخلل وعلى ما فيها من الرياء وعلى ما أطلعهم الله عز وجل لذلك لا يصلون على الكفار فيقتصر استغفارهم على ماذا؟ لمن رأوا عنده حسنات وعنده كذا وعنده كذا هل تعلمون ماذا استنبط من هذا العلماء؟ استنبط أن أفضل عبادة هي الصلاة كما استنبطوا أن المسلمين هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من, من ملفك وطبعا أنتم تعلمون قول الله عز وجل أولئك هم خير البريئة أو البريئة بار البريئة البريئة يعني البشر، ولهذا الباري والبريئة قالوا استدلوا بهذا أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذا معروف وسبق لنا أن ذكرنا لكم أحاديث في هذا لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تخيروا بين أنبياء الله ولا تفضلوني على موسى ها وهذه سبق أن قلنا على ان صلى قالها من باب قول أبي بكر وليتكم ولست بخيركم من باب التوارع وكذلك من باب أجب العلماء على هذا من باب النبي قال إذا كان التفاضل الذي يؤدي إلى نقص من المفضول أو إذا كان التفاضل في الرسالة لأن الرسالة واحدة، أو يقال على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلعه الله عز وجل إنه خير الأنبياء، فقال أنا سيد ولد آدم ومن ولا فخر، وقال أيضا وأما بنعمة ربك فحدث حدث الناس بفضل الله وإن عليك لأن التحدث بالنعمة شكر لها كما قال العلماء وكما جاء في هذا. كثيرة وكتب في هذا السيوتر رسالة مستقلة وهي رسالة رائعة على ما فيها فراجعوها رسالة جيدة ومفيدة هذا هو يعني فيما يتعلق بهذا الحديث ونقف هنا إن شاء الله على حديث آخر بإذن الله عز وجل وفيما ذكرنا كفاية والله تعالى أعلم وأحكم ولا بأس أن تعيد الآن قراءة الحديث بدون وقفنا عنده اقرأ الحديث نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بن, حدثنا بن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه رير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. طيب أنا مسألة هنا للحديث لماذا ذكره البخاري؟ طيب لماذا ذكر البخاري هذا الحديث هنا؟ يلا ما هو الاستنباط الآن؟ اجتهدوا وقلوا لي ما هو الاستنباط؟ لماذا الحديث؟ لماذا البخاري ذكر هذا الحديث هنا؟ لماذا استدلّا؟ طيب نعم, نعم استدل به على أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين ها؟ إلا ما خرج من السبيلين واضح؟ وأيضا ليشير إلى أن الدم لا ينقض الوضوء وليشير أيضا إلى أن الرعاف وغيره لا ينقض الوضوء وقد سبق أن قلنا بأن الباكر قال لو كان مثل الواد ما اعتبره شيئا واضح؟ طيب أيضا لماذا هذه نكتة لماذا قال له لما قال ما الحدث لم يذكر له كما في الحديث السابق لم يذكر الغائط لم يذكر ربا لماذا ذكر هنا الريح فقط لماذا؟ انها هي شيء طيب على كله. لماذا من يجي منكم آخر يعني لما سأله معروف السبيلان ماذا يخرج منهما البول والغائط والريح ولكنه ذكر أخفهما لماذا؟ يلا يا شيخ ابو معاذ لماذا؟ انه في انتظار لا يمكن ها؟ لا إذا خاركينو في المسجد دي؟ أحسنت معلوم أنه لا يحصل البول والغائط وهو جالس المسجد، إنما يحصل منه الريح وقد يتساهل الناس في هذا، ولهذا ذكر له ما يتساهل به الناس في هذا واضح؟ مصر. واضح هذا؟ طيب. قل لي ولربما جاء أعرابي وبال في المجيل لا لك شيء آخر يعني مسألة عينية لا نتكلم عليها إنما الإنسان ينتظر الصلاة ينتظر صلاة هناك قاعدة مهمة تؤخذ من هذا الحديث وتؤخذ من الأح ولا هرقيبات الحديث الآتي وقد رجع الله نشير إليها وهي قاعدة بنى عليها ولسية الشافعية والحنابلة والأحناف بنى عليها مذهبهم أو في أشياء كثيرة في مسائل الشك وفي مسائل اليقين وخالفها جمهور المالكية هذه ستأتيها بهم شاء الله الله تعالى أعلم أحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم